فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من شد منا قوة أولم يرون الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون